لذلك اتكلمنا عن انواع الالسر قلنا ان في عندي كورنيال الترز سببها انفيكشن بنسميها إيه انفيكتيف كورنيال الترز وفي كورنيال الترز مش سببها بنسميها مان انفيكتيف كورنيال بدأنا بتدخل في الانفيكتيف كورنيال الترز خذنا مثال للبكتيريا مين كانني في يومك القايم يعمل لي انثر اسمها بعدين دخلنا في الفيروس خدنا مثال واحد للفيروس خدنا الهيربس سيمبل اكتيفيروس بيعمل لي انثر اسمها دندريتيك انثر معدنا دلوقتي مع التريتمنت اوف دندريتيك انثر بص هنا كده قول لي السبب ايه تاون فايروس يبقى اكيد أع... الأول كده قبل ما نشوف التالت طالما ها طالما انثر يبقى ندي ايه بالعلاج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 طالما الاوكر دي تبع فايروس يبقى اكيد specific treatment اهم حاجة في ندي ايه طبعا طبعا انتي فايرال دراج على فكرة الانتي مع دراج ممكن تيجي سؤال لوحدها يقول لك ديسكاس انتي drugs سؤال سولفر يعني. يعني سؤال سولفر في فراما خلاص يعني ممكن تيجي في وسط هتكتبها او ممكن تيجي سؤال مكتوب كده كان سؤال لوحده الانتي فايرال الناس يا جماعة اللي جايبه اكتر دلوقتي انا عايز اخلي حسب الحد الساعة 8 8 والاربع الساعة ثمانية اللى روبرا وابسيدي ثمانية بالظفر ليه؟ الراوند. والاربع الا ربع الاثنين عادي الاثنين عادي الاثنين بكرة 8 عادي يعني بالطريق ساعه دولور وقت ايه لحد وال4:08 الا ربع والله دي 8 ان شاء الله باذن الله في 8 هو هو اللي اول اللي قدمت الراوند مش انا اللي قدمت الراوند اتفضل اتفضل اتفضل بسرعه اهو ماشي يا عايز ايه بقى سين متأخر حسنة بقى بقى ماشي الديندريفك أغسطة تما ساها فيروس إذا هنبدي إيه بقى؟ أنتي فيروس دراج عايز أمكركوا هو الفيروس ده لما كان بيخش الخلية كان بيعمل إيه الفيروس؟ كان بيخلي نيوكلس تكون إيه؟ تكون الدي DNA بتاعنا بتاع نفسها ولا الـ DNA اوضا فيروس الـ DNA اوضا فيروس أنا عايز أوقف الموضوع فكرة الأنتي فيروس دراج إنها بتإنهبط الـ DNA سنزل فلايحصلش إيه في الفيروس؟ ملتبلكيشن لكن مشكلة في مشكله فظيعه في الانتي فايرال دراج عامه انها بتخش جوه الخلايا الانفكتد توقف الدي ان ايز الحمد لله لكن المصيبة انها بتخش جوه الخلايا الا كمان النورمال توقف الدي ان ايز وبيحصل حاجة اسمها توكسيسيتي يعني ممكن ممكن بعد ما ناخد انتي دراج حبوب انتي فايرال دراج الاقي خلايا الكليه وقعت الاقي خلايا النورمال وقعت يجي لي ليفر توكسيسيتي او نيفرو توكسيسيتي يبقى كل مشكلة الانتي فيروس دراج إنها زي ما بتأثر على الخلايا الانفكتد بتأثر على الخلايا النورمال وده بنسميه ايه؟ الموضوع ده بتسميه ايه؟ بروكتستي طيب بيجي في ششار يقول لي يا ابني كلمني كده قل لي أسماء الانتي فيروس دراج عنك الـ IDU ذي دارابين ترايفلوروثياميدين اطاياك الروبين لو سبتك كده انت هتفتكر واحد بالعبز التسكينة بتاعتنا اديني في تراج اديني ت فترات في دي ار فاضل ايه فتره الايه الايه والسي صح ايه را دي كده ايه ماشي ال دي ضربين الدي ار فتره في ال 7 كيلو هات لي الاكر هات 10 لا ماشي اوكي زي انت ايه هي حلوة وجت قبل كده من اللي عندي طلعوا انا تعال لك ايه جاب السؤال الثاني يديني فيتراك خلاص خلص اللي يفضل عندي ناس خلصوا اسئله في السؤال ده خش في اللي بعديه دي قبل كده في طنطا الدي... قال انت فايرال دراج قال لك اديني فيتراك خش خلاص السؤال ده خلص شوف لنا سؤال تاني طنطا كده لو تصحى خلاص اديني اي دي او في بضربين دي ار ترايف من 80 اب الاسايكلوفير احسن واحد واهم واحد واقوى واحد وعطلهم في التوكسيزي هو مين اللي هنتكلم عليه دي الوقت دي الاسايكولوبر وعلى فكر الوحيد منه اللي موجود منه مرهة ومشعب ايه هو موجود منه تابلت فور تستطيع شخصوش تستطيع تعال نتكلم على الاسايكولوبر بمهم ان هو احسن واحد الاسايكولوبر احسن واحد ليه لك ان الاسايكولوبر دي يا جماعة عشان يشتغل لازم يتحول لأكتب فورد اسمها اسايكولوبر تراي فوتفير يبقى الأسائيكروبير عشان يشتغل لازم يتحول للأكتف فورم عشان يتحول للأكتف فورم ده لازم يقابل انزيم اسمه هيرجس سيمبليكت فيروس سياميدين كاينيز وانا جدا ده ان الانزيم ده مين اللي بيفرزه؟ الفيروس عشان كده الأسائيكروبيرس ده لطيف قوي عنده خلية نورمال أسائيكروبير وعنده خلية انفكتت يخش جوه الخلية النورمال راجل صغير قوي ما يشتغلش عشان ما يعمل يجوا يخش جوه خلال انفكتد يشتغل لانه هيلاقي جوه اللي هو عايزه الهرب سيمبل اكتو فيروس ايه سيمدين ايه كاينيز يبقى يقولك العصائيكو الروبير only becomes active in the presence of what هرب سيمبل اكتو فيروس سيمدين كاينين. and this is kainate is present only in in the infected field so our drug will not affect the A. ده نورمال سلم علشان كده مكتوبه ايه علشان كده نورمال ايه نانتوكسك خلاص لاشي يا جماعه طيب ما هي مشاكل الانتي فيرال درج بصفه عامه لو خدنا الانتي فيرال درج بصفه عامه سيستمك حتى فاكر لسه حاجه نعم تعمل ايه تعمل سكس انتي طبعا حطيناها لوكال لو حطيناها لوكال تعمل ايه تلغي حاجة وظيفه يقولك ساعات العيان يبقى عنده اثر الأثر دي مش راضيه كويس شو هتف من كتر الانتي فايرال دراج الانتي فايرال الهيلنج اوف الايه اوف ساعات اروح موقف العلاج الاقي الحمد لله يعني ساعات عنده او مش عارف إيه اللي, اللي أول العلاج يبقى مشكله <تصفيق> <التر> superficial Altar Superficial corneal erosion والـ Superficial corneal erosion دي سيبلي مكانها هنا ايه ممكن Superficial corneal ايه وبس ده لسه ما خد نور سيب لسه ما خد نور دا ايه مشكلة بتقلل كمان ممكن تعملي Superficial corneal erosion أن Superficial corneal واحد ما بيحبش الـ Antiviral ودكتور ما بيحبش عيان عنده من الـ ما عندكش حل تاني عندي فايروس ده مش حاجه حلوه يعني ما عندكش حل تاني عندي هو فايروس من الحصه اللي فاتت كان بعيش فين ها فاكرين انتم كان بعيش فين عايز اسال بعيش هنا في الابيثيليوم موطنه الابيثيليوم انت فاكروا كنا الحكايه دي بنقول عليه ايه الابيثيليو فيروس فايروس طب لما ده بالفيروس اي والله لو كحتنا الابيثيليوم بالفيروس العيان خف الكحت ده اسمه دي برايتمين. What is the brightness że of the abyssilium, which contains the eye? The bright. Here the jest poprawna. do brzydymu? Czy nie? grabbing <تصفيق> ممكن اجي على الحسة اللي فيها اكثر فاكرين واعمل هنا ايه بقى اقطع انت عندي اكوي انت فاكرين الحاجه دي ممكن نعمل ايه برضك عليك كوترايزيشن السؤال هتك انا عندي كح وعندي كي مش كده هاتك ايه وتكوي ايه المشكله ان انا عندي تو تايبس اوف العيال اللي حطها بتاع الحصه بتاعتنا ده بتاع دندريتك اصلا كان عنده مشكلتين ممكن الاقي عنده دي ايه دي الانسر ممكن لا عندي دول لترافر دول إيه دول إيه الفيتكل يقولك الانسر البيز of ممكن نسبقه بسابغة. كلنا عارفين الصبغه دي! سابت اللي إيه الفيوزوردين دي سابقة رقم واحد بس الفيوزوردين السين هتسبوني الانسر وملم شوف أعرف أعمل فيها ايه أو ايه يا حد يا نتعرف على الفيتكل هل الفيتكل هتسبب لا بتتسرق بسابقة تانية عايز انا احمر يا ايه فيل انا ماخذ بتتسرق الفيسك اللي بسابقة تانية اسمها سابقة الروز البنغالي روز بنغالي حط هتسابقة تانية تبتدي الفيسك دبان احمر الفيسك على بكرة وال edges of the ulcer مش ال ulcer بتاعها بس دول بنسقوا بالسابقة رقم تنين لسنا سابقة الايه الروز البنغالي علشان كده قبل ما تتحق وقبل ما تكوي لازم نستخدم كم ستين اشنين الحكاية دي اسمع دبل ستين يبقى الفلوريسين ستين هتزبغ ايه؟ هتزبغ البيج اوف دا ألثر جريب والروز بنغال ستين هتزبغ البيسيك الاندزا اج اوف دا ألثر ايه؟ ريد كويس هيطلع عندك حتة حمرة وحتة جريب براحتك بقى يتعمل ايه ايه؟ ياتيك حتوم ياتيك ويومي يبقى قبل ما نعمل depraignment أو cotarization we have to use what؟ ها? we have to use ايه قبلهم bubble state افرض العين عملنا له كل ده ولسه القرصة دي مش رادة كيف. شيل وركب يعني ايه شيل وركب؟ شيل للقرانية اللي مش عاكبك دي بقى ومطة قرانية جديدة يبقى في treatment of resistance cases ممكن نعمل ايه؟ كراتو بلاستي حد فكر الكراتو بلاستي هنا نوعها ايه؟ الكراتو بلاستي نعمل نساء عشان حشان أعالك صح؟ شن عايز تقي بترميتيك كيراتو بلاستيك طب امتى تحط كورتيزون طبعا دي اكثر روتين في المنهج ممنوع الايه الكورتيزون يعني ده جميع مضادات الزينه ايه الانثرات اللي ينفع يشتغل معها ايه كورتيزون هتلاقي من ضمن اللي ينفع كورتيزون واحد بس يعني التندريتيك على شرط يبقى معها اي حاجة من ثلاث الفيروس جوه ويعمل ساعات الفيروس يوصل للايس ويعمل آيرايت ساعات الفيروس يوصل للآنجل هنا وهو للإيه؟ للترابيكولار المشورك ويعمل ترابيكولايت أي آيتس ممكن أدي كورتيزون خطر جدا طبعا طب هناخد بالنا بقى <تصفيق> حتى أمدي كورتيزون من حاجتيك يكتبون كده إيه الريكوشنز وأنا هدي هنا كورتيزون هدي كورتيزون رقم واحد أفتر هيلنجوم ده إبيثيون العالمش هدي لكورتيزون من أول مرة أخد العلاج لما الإبيثي كورتيزون يبقى هنستمر هنا كورتيزون بس مع, مع two pre -cursion. رقم واحد استدم الكورتيزون امتا؟ افترهيل انجو اوز ابسيلم بعد ما الابسيلم يلحم يعمل حق نبقى كورتيزون رقم اثنين استدم الكورتيزون under a cover of anti-viral drugs صح كده؟ كلام ولا رقم اثنين under a cover of ايه يا ضايق. ماشي اي سؤال يا جماعه في التريتمنت اي سؤال الانتي جدا اديني بيت ماشي نعم يعني ما الكورتيزون وموقف الانتي فايرال يعني وانا مدي كورتيزون لازم في نفس الوقت بدي ايكى كحماية معايا عندي عشان الـ عشان الفايروس ما يحصللوش اكتيفيشن تمام كده خلصنا اول نوع من اللي هو الهربس ايه هربس سيمبل ناخد اللي وراه هربس زوستر ليه بالزوستر بالعربي اللي هو المرض الجديري بيجي من اطفال كده او من ناس كبار قاسي تيجي الناس الكبار صوت ده واحد كبير ده بدأ يطلع له قليل هنا او بعد دور الجلد يجي لك شويه فيسكنه كز... احنا بنتكلم ده جوديري يا جماعة الجوديري او بنسميه هيربس زوستر فايرس هذا الهيربس زوستر فايروس لو تلاته تاني ما تتلخبطش بقى اسمه هيربس زوستر فايروس او تشيكن بوكس فايروس او باريتيلا فايروس مالهم الفيروس ده فاكرين الفيروس التاني بتاع النهارده اللي لسه راضي دلوقتي الهيربس سيمبلكس كان بيضرب مين الابيديرم لا ده بقى بيضرب النيرف نيورو تروتيك فايروس مهم اقل الكلمه دي برده دي كده خالص التاني بس لكن نيوروتر هيضرب الايه هيضرب النيرف ما بيضرب اي نيرف على فكره يعني بس مش لازم يضرب النيرف بس صغير مثلا ممكن يدرب الانتركوستال نيرف اللي ماشي هنا كويس ده العيان اول ما الفيروس يخش جوه جسم يدخل وبعدين حتى دي تحمر وتوجعه <تصفح> الله ده يكون عندي قلب ولا في ايه اللي حصل ساعتها كده بعد اربع ايام تبتدي نور الايه الفيسيكلز والفيسيكلز استراكشر بتتيب مكانها الترد او سكن ليجن دي هذه السكن هتلحم بسكار دي بريس. دي قصة يبقى الجوديري عبارة عن ايه؟ نيورو تروبيك بيرس. ترابل ألونج زا نيرف ويعمل ايه بالأريا of distribution of the نيرف بين و ايه؟ وردنس. وبعد 3-4 أيام تطلع فيسكل والفيسكل ترابشة وتسيب مكانها دي بريس دي بريس دي سكار القصة دي هي الجوديري يبقى اهم كلمة عندي ان هو نيورو تروبيك بيرس. لما نيجي نشوف الانس بس ليجي من الناس عشان ما مناعتها قليله واللي حاجة غريبة بص الصوره دي كده انا الفيسكل ده طبعا واحد كبير في السن باين ان هو كبير في السن اهم حاجة من الفيسكل جات لحد فين وقت الميد لانش دايما هذه الفيسكل ريسبكت الميد لاين مثلا اضربت ننزل لهنا النيرف الثاني جه من هنا مش اكله فين في الميد لاين فدايما الفيسكل بتطلع على وان سايد دايما الفيسكلز دي ريسبكت الايه يا جماعه مهمه قوي الميد لاين حد يقول بقى اللي عندي من ايه نعم نعم يبقى انا ضربت الانتركوستال نيرف اللي جاي من هنا ده بي بيكمل كده بيقف في الميد وده بيجي وبيقفوا الاثنين في الميد لاين يبقى لو هضرب ده هقف هنا ولو حتى ضربت ده برضه هقف ايه هقف في النص هل مش ممكن يجي في النص ساعات هقول لكم انتظر دلوقتي نعم المهم ان انا اضرب كده اتفضل تفضل ماشي ماشي هو هنغيره طيب ايه اللي بيحصل بقى قول لي الكلينيكال بيك. قول لي انا هشتكي من ايه يلا الاول عين هيسك وبعدين ايه يا جماعه بين حتى البين ده مش بسميه بين عادي كده لو اسمه نيورالجيا ليه لان ساعات العيان ينسى والانسرز تروح والسكارز تك العيان خف خلاص والبين يفضل موجود العين بتاع الجديل بيصعب عليه يفضل ساعتين ثلاثه كده عنده بين في نفس المكان مع ان العيان هيكف البين اللي بيفضل ده بنسميه نيورالجيك بين يبقى العين بيجيله بين ورد في الايريا اوف ديستريبيوشن اوف النيرف وبعد بقى اربع ايام تطلع وات تبتدي الفيسكال وتسيب مكانها الانثر والانثر في الحلم بتبريسد سكار ده اللي انا قلته طب الساينز هنحط العين لا ايه محدش تهور طبعا الساينز على حسب ليش على حسب النيرف اللي يعني لو النيرف اللي اتضرب هنا تطلع الفيسكال زين لو النيرف تطلع According to the to the affected nerve, Lowel mm -hmm. frontal nerw, nerve, frontal nerw, so, to jest to jest to jest to jest to jest to jest to في to jest the jest to jest to jest to to jest jest to jest to jest لو jest to jest to to the nose يبقى الحاجات، لو النجس هنا ينرى بالضرب، مين اللي هيتأثر؟ الكورني والي هو يبقى يا الترابتي واللي إيه؟ والتي هو يبقى الغرابة، قول لي هيحصل إيه في الكورنيا، عازل هيطلع إيه بردو؟ والبسكت، والبسكت ترفشر وتعمل ألثر، فاكرين الألثر بتاع الحصة اللي فيها نتكام في نهاية كل برانش فيه هنا؟ في نفط الألثر الجديدة دي ممكن تبقى دندريتك شبه تانية، بس من غير إيه، ما بيش إيه؟ ما بيش نفط خلاص؟ والأسباب بقى نظريات وكلام كبير قوي سباك منه يبقى الألثر روك تبقى ديندريزك بط وزاوز نص ده مهم عشان للمقارنة الأولاني ايه؟ بيسيريوتروبك، الثاني يوروتروبك الألثر كانت بنوبس هنا من غير نص تساهمين، حيانا المقارنة يدي دواء ماشي يا كماش؟ يبقى القرية وقد يطلع بيها فيسكيز دو الألثر احنا عطنا النيرف بتاعنا، سوري. الفيروس بتاعنا بيحب يضرب الايه؟ النيرف ممكن النيرفز دي يحصل فيها total destruction oral عندي يجي له ايه بقى؟ اخبار الاحساس بتاع القرنيه يروح خالص تيجي له قرنيه انست اناثيزي بتاع الاسطر اللي فات كان عنده كورنيال هايبرتنس هنا اناثيزيا غلط ايه سبب الانثيزيا الصوا لحضراتكم destruction of the نيرفز باي ذا فايروس ليه الفيروس بوظ النيرفز لان هو نيورو سترونيك طيب الفيروس بيمشي في النيرفز النيرفز دي بتيجي من الديب بارت تطلع على عشان كده ممكن يحصل ممكن يحصل هنا في الديب بارت يسميه الانفلاميشن الديب اسمه ايه كيراتايتس بروفاندا لو حصل انفلاميشن في هذه القرنية بيبقى ايه ديب او بنسميه كيراتايتس بروفاندا فاكرين الفيروس الحته الاسوء اللي فاتت لو دخل هنا كان بيعمل ايه بيعمل هنا ايه الاسترومى دي في فوق نفس الكلام لو الفيروس بتاعنا ساب نيرف وماشي بالنيرف ودخل هنا هيعمل نفس الكلام هيعمل ايه سي سي 4 ميكروبس لو سمحت راجع معايا هو تول اوكير ان ذا كورنيا ديسكلد امز ال انتر دندريك وذاوت ضب هيحصل ايه انسينشن اوف ذا كورنيا هل هيحصل انفلاميشن ديب ولا سرفيشال دي لو دخلنا جوه الاسترومى هيحصل نفس الكلام بتاع الحصه اللي فاتت سي سي 4 ميكروبس طيب هل القرنيه بس اللي اخام اثنين ليه؟ الـ UVA tract ألف بقى يحصل إيه في الـ UVA tract بتاعنا وصل لحد الـ UVA يحصل إيه في ألف يا جماعة إيه؟ انفلاميشن. انفلاميشن اسمه إيه؟ سايكلاين. طيب أي Chronic Inflammation بيعمل مكانه إيه؟ Areas of إيه؟ ممكن الانفلاميشن ده لما يطول قوي يعمل Areas of Atrophy Areas of atrophy ممكن نلاقي white patches of iris atrophy نتيجة الكرونيك انفرانيشن خلصنا الكورنيا ايوه خلصنا لايه ليوبينتراكس هيحصل ايه في الثيبوب الزنوز مهمة جدا جدا دي هتلاقي العيان ماشي كده وعنده فيزيكيل هنا هوريها لك ديوقت فيزيكيل نوع فيزيكيل الثيبوب الزنوز مهمة قوي اسمها هاتشونت ساين احنا اتفقنا لما النيزو سينا لنرمي البرق في حاجاتها تحت الفقرانية شيء حاجات هتحصل في اليوب لالتراب؟ شيء حاجات هتحصل في التبو بزانوش؟ أول حاجة تظهر فيه وبالإيه؟ الهاتف وصايا عشان كده لو عام ماشي في الشارع وليت عنده فيسكيل هنا إلحق الهيليرفنداب تنينه وسلم لو استنيت عليك شوية هيحصل لك إيه بالقرانية بتاعك؟ بيسكيل فيسكيل وألتر وأناسيزيا بليت أول ما تشوف الهاتف وصايا تعمل ابتدي علاج مين فورا؟ القرانية Wszystkie te argumenty są takie, że niezły sybary nerve affliction jest, że rzecz nerve affliction jest, jest, że że jest, المفروض اول ما تطلع دي ابتدي علاج مين قرنيه شفتوها هاتشون ساين فاتيك انز ادساتير وفذا نوز ساين ايرلي سين افرات نيزو سيلاري نيرز اففكس خلاص ماشي يا جماعه فاكرين الكرونيك انفلديشن بيعمل ايه الايل حتى لونها ايه بيت ايه حتى دي اتروبيك ايه انا لسه رسمها هي مش هاتحطش اه يا جماعه الكرونيك انفلاميشن بيعمل ايه وايت باتشز اهي يا جماعه قال الصوره دي ادي الوايت باتشز اللي موجودة في الاير على فكره حاجة واحدة وحشه مين اللي ضربه الناس خلت على عليه ده الكلام بقى تقelif يعني مثلا تقelif يعني لو الاوبتيك نيرف اتضرب اوبتيك نيروتري لو النيرف التالت او الرابع او السادس اتضربوا النيرف التالت او الرابع او السادس دول هنعرف في الاسكوينت ان هم اللي بيعملوا سبلاي للاكسترا اوكلر ما او لو اي نيرف انضرب ممكن يحصل ايه في وان اوف ذا ماسلز فرانس بيحصل طبعا حول الحول اللي هيحصل ده سببه ايه فرانس ومحدد نوع بقى حد الحاول ده نوعه ايه باراليتيك سكوينتش يبقى لو النيرف التالت او الرابع او السادس انضرب و جيت وي لي تون صار اني سكوينتش انت عندك كونتاكت كتير هيحصل اني تايب باراليتيك سكو طب لو السيشال نيرف ضرب اهم مصدر بيعمل لنا سبلايزيشن نيرف هي دي تبعنا هي الايه بصوا كده لوربيكلز اللوربيكلز ده اسمه ايه المره مش عارف اسمه لا جفصال ان ابيدي تو مش عارف يقفل كومبليتلي اسمه حسن لا بس هل الفيشن نيرف ضرب هيحصل يترك أوربيكولاري وظيفة بناء تنفي لا وظيفة كمان لا, كمان. لا كتير. انا أخذهم طبعا في اللت اللور برضو أوربيكولاري بطه كده بطه بيشيل اللور, اللور لور طيب لو في برهاليس يحصل ايه في اللور لت تلاقي حاجة تشيل بس. المنظر اللي أنا عملته عليا ده اسمه قدام الكتروميندا سببوه صوب فايبروز ده از كتير صوب بس مشوه فانس تنميه ايه لو يبقى روتين في المنهج كل احنا كده في المنهج لما النيرف ينضرب هيحصل تو ديزيس والاثنين ديزيس ارمهم حاجه واحده لما في المنهج بتتكلم عن ايه وايه او في تتكلم عن ايه تاني حاجة عليه يكتروبيون فاراليسك ايكترو طب لو نرف اللي رايح للسكيليرات ضرب سكيليرات كان يعني بقى <تصفيق> ده اللي بتاتي او طب العلاج ايه؟ طبع ما عندي ألثر قصد تزهقته بقى طبع ما عندي ألثر يبقى هندي ايه؟ اليوشوال تريت؟ طيب واللي بزيبك تريت بنت كله بحرف الايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟, إيه. الفيروس بتاع مش عندي فيروس؟ ده هيدي ايه رقم ايه الايه الاوليه اسايكلوفير لوكال ولا ستينك الاثنين لوكال على الاسايكلوفير سيبين لك العين كان عنده سفير ايه هنا سفير ايه هنا سفير ب ده عندي ليجنز فين فين في اللي سكن. اللي سكن ليجن خلاص يا جماعة يبقى كله ايه عشان فيروس نيد ايه سايكلو بايروس عشان البين نيد ايه انالجي عشان امنع السكن بكتيريال انفيكشنز انتيبايوتيك طب عشان السكن نيد انتيبايوتيك باوزر ماشي يا جماعه هذا الجدول فظيع جدا ومهم جدا ومش اشرحه ليه لان انا شرحته المقارنه ما بين الاثنين بقى طب في ثواني هنقوله في ثواني مع ان المفروض ما اقولوش الجدول ده مهم قوي الهربس سيمبليت البيلوتروب الثاني ديروتروبال هنا الالتر دندريتيك هنا دندريتيك من غير نص هنا السنسيشن هنا في غلطه ايوه هايبوزيا وهنا انا هنا لا في غلطه انتوا عندكم الكتاب صح عندكم في كتابه صح كتاب دي المذكره القديمه طيب الانفلاميشن هنا سوبرفيشال هنا يا دي الجدول ده كله انا شرحته ده الجدول ده مهم قوي خد بالك الجدول ده مكتوب فيهم ورا الهربس الزوستر لو جت الهربس سيمبلكس ما تنساش تكتبه لو لو جه المرض ده تكتب الجدول لو ده تكتب جماعة؟ حاجة تكتب كده لو لو اكتب واحدة بقى خلاص في العادي هتكتب الايه? في العادي لما تشوك كده هيربيتك فيرال. كلام مجمع كده نكتب الاثنين اي سؤال يا جماعه كده خلصنا الفيرال. خش خلص بقى على على الفانجل او المايكوتيك أصغر. يا ليه لقوي بقى. تعاني فهمها? اقص بقى الفانجل الأصغر. ايه الايتيموجي اف الفانجل أصغر? انا عينة هون. كده. شغطته. انا انا عينة هو. فخات فنجر الستر يا ترى ايه الايتيولوجي اكيد فنجاي هسيبك انت تحفظها عندنا فنجاي فيلامينتس عندنا فنجاي سؤال صلبه مين الناس اللي بيجيلهم فنجر الستر في ناس معرضين أكتر من غيرهم العيان بالظبط بالظبط بالظبط يجي يقول لك يا دكتور اتخبطت بوضع حته اتخبطت بوضع خاص اتخبطت بحته خشب ده العيان يقول لك اتخبطت بفيجيتابل كونتينيتد ماتيريال مش اتخبطت الحديده اتخبطت اتخبطت حاجه حيه the vegetable contaminated material عشان المرض ده في الريف ولا في المدينه في طب لو المدينة يجي يجي الناس اللي بيلبسوا كونتاكت لينس واحدة كونتاك في, في, في المطبخ هترو اي من اي خضرة فطر حطها في طرقه دول طبق الصرف ده هتلبس ايه مش مش انهايجينيك يبقى بيجي في المدينه الناس اللي بيلبسوا كونتاكت لينس معروف ان الفنجل انثر روتين بقى بتيجي لمين طبعا للناس اللي مناعتهم ايه رقم اثنين دي اللي فنجل النص او اي فنجل انفكشن في الدنيا تيجي للناس اللي مناعتهم ايه قليله خلاص دي البريدز بوزنج فاكتور العيان عنده ألسر اهو يشتكي من ايه لو سمحتوا قولوا بين ولا جري نفس ولا هتبقى اللوثم. ليه لان الفانجل ما بيطلعش توكسين فالبين مش كثير، الكريميشن مش كثير، فو... يعني كل السمطوم is لو. لما نيجي نفحص الالسر، دي بقى نلاها ألثر غريبة هتلاقي عادية كده منها ريش كده. لك عليها ألثر with يعني ريش. يلا هتلاقي ألثر with physical and this is surrounded by immune ring. ركز الأنثر دي سراؤند بإميون ريج وجود الإميون ريج دي يعمل شوائد حاجات اولا انت الاول واحدة لما تيجي تبط على عيانتك في الخط يا لهوي كل دي ايه كل دي أنثر اجعل سبق لها دي بس يبقى وجود الإميون ريج يخلي الأنثر تبان لار فيها كثرة بتقول نفس المعلومة بس بطريعة تانية يقول لك وجود الإميون ريج يخلي الليسترومالليجن ايه سوري يخلي ليجن اللي هو ايه اللي هو الالسر الحقيقيه الابيثيال ليزم اصغر من الاسترومال رياكشن حد فهمني الالسر الحقيقية اللي هي ايه الابيثيال ليزم اصغر من الاسترومال رياكشن هو من الارض هتبقى كبير على الايه على الفاضل لو سمعت تحفظ الجمله دي كده تقولها في الشرح وحاطط الساعه هتشرح أنت انت شاطر الابيثيال ديفكت اصغر من الاسترومال رياكشن الابثيليا الديفكت اللي هي الأنصر الحقيقية صغيرة على الكبيرة صغيرة أعضر من السترومة دي إيه؟ دي أكثر هدي أول حاجة عملتها مين؟ اليميون رينج يا جماعة الثاني حاجة كمان أجع مصد هنا كده هلقى ليميون رينج عملي لي يلو لاين اف دي ماركيشن يلو تخططها كده تعمل لي يلو لاين اف دي ماركيشن وبعد شوية لو جيت أحط إيدي هنا كده بتقديد أتخش جوة لو جيت إيدي أحط إيدي تلا الحته دي هتتحول لخندق أو جثث؟ ازاي دي هتتحول أو جثر مش في الـ ألا الـ طيب، النقطة الحمراء دي مين؟ الـ immune ring Learish binary ring خلاص يبقى دي دي ماليانا proteolytic enzymes دي دي يلا، لما دي كده؟ حيثة دي تستاكل بقى فيه هنا وإيه هنا جتب إبقى هذه اليانو لائن اف دي اللي كانت هنا اليانو لائن اف دي ماركيشن والبيتون انتفورمت انتو اجازة طب يا ترى الألثر كده بس وأخبار الزايد الكورنية ايه؟ زالست او الزاكورنية ازي بيه؟ يعني نلاقي ألثرات زي لي بكشو صغيرة منتشرة كده نسميها الألثرات المنتشرة ساتيلايت ليشن ساتيلايت يعني ايه؟ ساتيلايت يعني منتشر. ايه؟ منتجر. ساتيلايت تيشل؟ او نتسميها مايكرو أبس كده بس لا، وهتلاقي بقيت الكورنيا مليانة ايه كمان ايه دول؟ انفلاماتورين؟ سيلز. So the rest of the keurnia is good or let? The rest of the keurnia is there. معروف ان اي عيان بيكون مدس هايبوبن والهايبوبن بيبقى ليه يا جماعة؟ ليه وتلفن. بيلاقي الهايبوبن لنا جريب شوية بس ليه عن كده؟ لما يبقى عامل حاجه اسمها بوردر او بنسميه بيراميدال او بنسميه اجيليت او لو بنسميه ايه تشيزي يعني عامل زي كلام كتير اهو بوش لكن معاه كده لكن ما شويه خامت جبس دي الالفا الحته دي في الأرض. في الحتة دي الالفا والحته دي فدي لايت ايه مش باينه ما هي القلعه الامبرت بتاعها ديزاين فمش عارف اجيب اولها من اخرها دي اول ودي الحتة اللي دي فدي <صوت> لايت <الآخر> دي تاكل الكلام ايه ده باي باي اللي عامل ايه بيراميد الهيبو لوتره اسمها بيراميد الاول كاجولييتد او, <كاملت> أو مجبن يعني مكلكل نسميه ايه تشيزي <تصوت> هيبو خلاص حاجه غريبه وما حدش عارف فاهم بيقول لك ان الانثر دي لما تلحم تلحم بداني سكار سكار جامع جدا ويخش له قطبه الواحد وده تعيشه خالص ما حدش عارف يستوعب بقول لك هذه القصب لما تلحم تسيب دي مكانها دنس وبس ويخش لها كام بلطبته واحد بس اسمه سوليتاري بلطبته اهي الصوره دي يعني انا كده في العياده لما يجي لي عيان زي كده الاقي عنده وبستي وداخل لها كام بلطبته زي باين اهو واحد اهو اهو اهو اهو واحد اه يبقى دي كان مكانها ايه وانا مغمض كده وانا طول شاطر وقع كده حاطط رجل على رجله القياده ها دي بقى دي كانت ايه مكانها ايه فنجر اه لما ناخد رجله هيجوبن بيختفي اهم حاجة اهم حاجة لو هيجوبن ده بقى لو او الصورة الصوره التوضيحيه دي الهيجوبن اللي له ثلاث اسامي كاجوليتد او جرامه او ايه او جي زي هايجوب طيب ده ميل صعب لللاسف يا ريتني ببص على الانصر هاي هيبوب وعامل كده الاقي الفيزا ريبوردر ولقيت صعب الدنموت صعب انا عن نفسي بكتشفها بالصوت عليه الصوت يجي العيان عيان عنده عرض اه اديله مضادات حامه ولا ماشي الله لا يطلع ايه هيطلع ايه فهم غالبا الدنموت صعب قوي علشان كده يا جماعه بنعتمد على شويه حاجات في الدنموت الدنموت صعب بنعتمد على الاسم اول عيان يقول اتخبط بقط خطف خلاص دي عينه وياخد الفانجر واياخد الانتي فنجال دراجز نعتمد على الهيستوري نعتمد على المورفولوجي صعب قوي ان انا الاقي الكلام ده مورفولوجي ده صعب قوي احسن حاجة احسن حاجه اعمل ايه في البكتيريا اللي انت شاكك فيها تاخد من عينه وتبعتها للمعمل المعمل هيعمل حاجتين هيعمل سابقة ويعمل مزرعة ودي سؤال ام سي كيو وده سؤال ام سي كيو نصبغ بايه ونزرع عليه ايه حب تصبغ الفنجايه بايه فاكر ده الكلام ده بالجيم ساستين او الاجده تشريا الاجده تشريا سيلفرش دي نحب تزمع الفنجايا على ايه؟ سبروء ازل العلاج؟ قدنا في سؤال جاي هم خمسة جنيه في سؤال جاي جنيه ماشي خمسة جنيه العلاج بقى العلاج يلا لا لسه جاي هاي بقى و هنحط انتي الدنيا بدينا نحط الانتي فانجل تريكمينت لا يدخلش معروف كده ان الانتي فانجل دراج of low penetration power نعمل ليه عشان العلاج يشتغل كويس قبل ما تحط العلاج تيجي بالمشط وتكحس هنا تكحس هنا كده قم العلاج يخش كويس ده في تحضير قبل العلاج ايه التحضير؟ هنعمل الاسكرابينج of the earth لانك حاسها ليه؟ الاسكرابينج ده هيقلل حاجة ويدود حاجة لما كحاسنا حصل ايه؟ كنلية الفانجاي ألا، إذا هاي أقل الفانجلوس، ولما كحاتنا هياصل إزدر الدينيتريشن أو الضدرجة، هاي دي ده تجهيز. طبعاً العاجل الأساسي صار ما فانجل. أنتي فانجل، فأس السيليك أو لوك لازم لو أحط حمض أس السيليك في لوك النزول كفين مثل واحد. اللوك عندك الإميدازول إنستتين الأمفوتريتين بي. نأخذ بعد كده من المستشفى تحت أو الأجهزة خاله نروح هاد لنا عطر الإميدازول نستتين أمفوتريتين بي ننتشر. الكلام ده مش موجود في السوق لان لو شركات الادويه صنعت الكلام ده هتبيع عشر قطرات في السنه هتخسر الكلام ده مش موجود في السوق بنعمل ايه هذا هو السوق. ما فيش قطرات الجي الانتي فنجال بضراجه في القطر في الأطلع في مفيش قطرات في, في الصيدليه بنعمل ايه ها هي يا جماعه يلا ك شركات الأدوية بتحبش إنتاجها هتخسر. <تصفيق> <تصفيق> إن ما في منها من مش دير موجودة ما فيش خط إنتاجها هيبيع عشر أضعاف سنتين إنت شركة بسماع فكرة ان هي شركة هذا التاني ما هو مدر لحد الآن مش موجود احنا بنعمل فيها عياداتنا ده السؤال <تصفيق> جل عيال مين اللي سبب له تدهوي بقى ده حل نعم! نعم! نعم! حال! لا والله! ها ها ها! ما يشبه! طيب! ما يشبه! ما ها! حال! غلط! بقى هنجيب قرن الالف بنجر ونحطها في جزازات اقرا ازازات اقرا كدروب كمت... دي دا عسل عسل دا الحل والله جرب عليك. كان أمبول بس بقى جيب الدبنه كان قنبول عادي ويحطه من إجابة الأطرة فاضية واستخدمه كإيه؟ كدربت، هذا حل إيه الحل الثاني؟ بنجيب التابلت ونطحنها بنجيب التابلت أندي فاضية ونتحنها في منديجة ونحطنها في إزاجة أطرة فاضية بقى لا مش فاضية نحطها في إزاجة أطرة أرتيفيشيا سير أطرة دموع صناعية كده أنا دوبت التابلت في في الدموع الصناعية، خلاص بقيت عندي أطرة एंटी फंगस هو جاي النهارده رقم على بس حسيت بحياتي اه الرقم على بس الاولانيه خلاص لا بنجيب ديفلو كان امبول امبول ديفلو كان ونستخدمه ك ايه امبوره اهو بنستخدمه كعش ده دروبس انا حل ثاني حل بنجيب انتي فنجل تابز ونطحنها ونحطها في ازازه 10 ارتيشن سي ونرجها خلاص <أس> بعد إذا زدت أترضي أن محمد بعد أترضي إني الوقت أنت فضل. صح كلام كلام منطقي أوكي ده اللي هنبنيه فعلًا فعلًا كل ده والأنصار دي مش هذي تخش شيل وراكب شيل وراكب حاجة جديدة ها كده طب نصين لازم الإنسان لكن شيء مش مهم قوي أنا بسرعة بقى. بس يعني ممكن تيجي للخداع يعني ممكن تيجي للخداع <تصفيق> صلان نخرج 10 لربع خالص 10 لربع معلش نستحمل بعض نستحمل بعض مع بعض لا لا لسه لسه انا عايز انت معلش لكن سميبيلا لكن ده عباره عن فري موجود في الهواء موجود في التربه موجود في الماء المياه الراكدة ولا المياه الجاريه الاثنين في الفريش أو البراكش ووتر موجود في المياه الراجبة زي المياه السويمينج بوز الناس اللي بينزلوا حنانات السباحة ممكن يجيلهم اكنتنبلك كلا باك لانه موجود في عاني ووتر البراكش كمان موجود في الفريش ووتر بتاع مية الحنازية والناس اللي عندهم contact rent والمحلول خلص ويخسنوها في مية يجيلهم ايه؟ اكنتنبلك كلا باك على فكرة ده كلام عندي يجي للناس اللي بيخسروا ال contact مكتوب عليه ايه في الايه؟ بص كده ما خطبها ايه؟ في ايه؟ في التاب وزر لان الكنسبيه موجود فين وفين هيا جماعة منفرش اور براكش ووز غلبة العيان بيبقى حصله الاول كده افريشن دخل منه الايه؟ خدش كده دخل منه الايه؟ الكنسبيه ممكن يحصل دوه شوية انفلتريشن بسيط ايه كده انت لا ترسيبه بسيطه الورجانيش فريكل وحاصل عليه انفلتريشن بسيط تيب بص على الكنديشن ايه ده مميش حاجة مضابة بسي ما تشوف شكوى العين بقى تلاقي العين عنده severe pain بيتنطر severe pain لان الورجنزم بتاعنا بيعمل inflammation في النيرف بيعمل نيورايز يبقى هنلاقي بين على الرغم من ان ساينز is mild هنلاقي pain out of proportion to the clinical signs هتفهمني؟ يعني البين ماروس علاقة بالإيه؟ الصينز ايه كلام؟ بس الشكوى ايه؟ اللي أنا, شفته اللي انا شفته كدكتور اي كلام انت شاكوا العيوات وضيعة عنده بين out of proportion to the crinical comparison حياتكم ليه؟ لان بيرقى فيه ايه في حالات الاكن فيه في ايه في النيرون؟ بيه فيها جماعة وبعدين ايه انفل... انفلتريشن هنا شوية انفلتريشن هنا شوية انفلتريشن هنا كده كده سؤال لما ده يلحم مع بعضه يعني ريشن اب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 يعني في النهاية الرنج أبسس هيزيد هيزيد هيزيد, هيزيد الرنج أبسس ده لحد ما كومبليت طيب طبعا ناخد عينة نبعتها للمعمل نفس برضو سؤال نسئلة المسيكيوب نسبخ بايه السبغة ايه ونزرع على ايه السبغة طب كالكو كالكو كالكو كيو. نزرع على أجار غير مغزة نن نيوترنت أجار ده معد سابقا بإيكولايد. نزرع. نزرع على نون نيوتران تاجار. معد سابقا بإيه؟ عشان نحط عليه الكلام ده عشان نظر عليه الكلام ده. معد بإيكولايد. ديها سيتم تيكول. طبعا أنا عندي العلاج ببسيط. طبعا في عندي قميبة أو قميبة آسفة. هندي ايه؟ لونجل قميبي صايد. يعني مش قولية جدا في السوق. يعني الأطارات دي نزيرة جدا. احساسك واحدة ولا حاجة. بروليم. نيومايسن. كولوريكسيديم. انا عندي انفلتريشن دا و انفلتريشن يبقى ندي دي العلاج الاخير خالص لما نزهق في دي نعمل ايه نشيد و نكتب العلاج الاخير ايه كراتوله خد بالك احنا كده خلصنا مين بقى? خلصنا مين انفكتتشن خش على عمد يابا ليه ليه ليه اه ليه الام دي ام ايه صح؟ يعني الام. بوش رأى الانصرات اللي هي مش سببها ينفكش او الام اللي هي المورنز اولتر. اخلط لك المورنز اولتر دي جملة واحد. شكل الهايبوبيون. ولكن اضطأ. هو الهايبوبيون اولتر دي كان شكلها ايه؟ كان ثابته ولا بتمشي؟ بتمشي اهي دا كالسكشن هوكة الالتر بشيكي كده؟ شوية وآه تمشي كده, كده، نفس الكلام شكل هاي يعني برضو ترديده ولكن أبطأ مش بتمشي بسرعة بتسميها كرونيك سلولي بروجرسيف ترديد نفاثة القمة الذي كرونيك سلولي بروجرسيف ولكن أبطأ تبقى سلولي بروجرسيف علشان كده البرفويشن هي كومر ولا مش كومر بتمشي ببطء ولا ثلاث سنين على البرفويشن يلقى البرفوريشن في هذه الأرض في الورد مش كم؟ امتى يحصل البرفوريشن لوحديها لأ لما يحصل لها ساكن دي بكتيريا بكتير ايه السبب بقى تشوفه المفاجأة؟ السبب مش معروف السبب مش معروف خلاص؟ قبل ما نتكلم على السبب ده ما نظرها هتكفتك شو دي الأوثر من قدام الشيء يستيه عند ليه؟ عند الليمب هستيه لها شوية لها تكبر شوية تكبر شوية يلقى تبتدي من الليمب السورد يقول ادج اللي بيمشي ده اسمه اي ادج بيمشي تسميه ادج اللي بيتحرك ادفانسد شكله ايه وسط على رسمه <تصفيق> ادفانسد شكله كريزنتج ايه يبقى ادهش قال كريزنتج ادفانسد ايه يبقى اوصفلي القشر لو سمحت يا القشر تردينا استمتع السلمبه في اشتريت تورس تنتر ولها ادج كريزنتج شكله ايه شكله يلاقي السبب غير معروف اه نور عشان كده في ناس بتقلل بقى بيقول ده عباره عن ديجنريشن في البريبري اوف ماشي ده اوتو ديزيز ضرب أو ماشي اوتو ديزيز ضرب البريبري اوف ذا يعني احدى الطرق في فاسكولايت اوف ذا لينبرج بلوت دي ادي العيان اهو طب عيان نورمال لسه ما دي مين اللي هنا دي لما البلاغ ده دي لو اتقفلت يحصل ايه بالمنطقه دي يا جماعه؟ لاحظت يا بكتريا المنطقة دي يحصل فيها كيميا ونيكروس في دي لما تبقى نكروتيك ممكن الجسم يتعامل معها لأنها جسم غريب لانها غامضه ومياكل المنطقة دي بايه؟ انتي انت الانتي بودز هتضرب المنطقه دي وتضرب المرة مين اللي جنبها؟ بريتري اوف ذا كورنيا يحصل ايه في البريتري اوف دي يبقى الكلام الجديد حصل إيش البلاط مثل للنلمبر، إيش أفهمي؟ نور النلمبر كونجكتيفا بيكون ذنيكروتيك، and أنتيجين، صح؟ وعند جسم يجمع دي تدرب وتدرب جنبنا. مين جنبنا على طول الذي جينا البريدري أوبلاكرونيا. So the ده يعني إلى حد ما الجديد بالجديد، إسم غير معروف. أو او في او إيه؟ في او او او او او او مش او او او صعب او قبل ما نتكلم عن او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او منين؟ او او او او او او او او او او او او مو عشان تيجي احد سنه تيجي في المصلاح القرانيه دي من البريفيل واحده تانية ايه القرانيه دي كانت بدايتها دي كلها ايه والله نص القرانيه اتقرقضت من البريفيل واحده كمان زينا كل اللي بره ده اللي بره ده كله ايه كله متاكل تنشا يا جماعه ادا قانيه القانيه من بره من بره بتاكل لو جت ان مين يبتدي يطلع خلاص خرج ده مين فيه يطلع لا يبقى لو دي كانت لك اخر السنه تقول ايه بولز انظر بولز ايه اللي حصل بالايرس ايرس بروبلم لما دي بولز انظر ايرس بروبلم علاجها جيله قوي وصعب يا طبعا اصلا بيدوا اليوزر تريس يقروا نعملها كوترايزيشن اللي هو الفضيعه على ما نكتبش من ضمن العجائب، نالا شيء دي، وحط عدة القرنية جديدة هنا وهو خيط أليه ترجع فين؟ سجلات في الجديدة، تخيلو؟ يبقى سجلات بلانتي، الأنثر مي يريكير انزا جراك بيعمل الأنثر دي على إنها سرطان، لعجوات الإشعاع، لعجوات الإميون، سابريسيب، دراج، دي سرطان، باش كدر من الحقيقة بيضاء كورتيزون، مشاك كده دي تاني أنثر ينفع دي ايه؟ كورتزون قال هي ألطن الأولية الدينجريتك فتبديش وقت احتياطات فتكري يبقى دي داني ألطن ينفع ديها ستجون احدا نقال بقى يقول لك يبقى بصوا عشان هكتفك وو سامحاش يقول تاني مش دي ما هي السبب كتري ليه اللي تحوليه اللي امتجي بنعمل وما اللي كان الجسم بيدعامل معاها لانها انتيجين خلاص كل طبعا ما عادش تلاقي ما عادش فيه بقى ما عادش حاجات بتطلع ما عادش في بتطلع يبقى العلاج الجديد نعمل ايه في الميته اللي جنبنا اكسوجن يا, يا جماعة اللي هي الميتة اللي هي في المرض التير خلصنا ها خش على اللي ايه؟ الترامل خلاص انا هسيبكم واما خفوش خلاص انا خلاص يعني الى القطنية شوية تبايرها وخلص الحصة الجاية انتو الله الحصة الجاية كمال كبير يعني خلاص هتشطة بالقرانية افضل دولنا مثلا نص حصة اللي حصة فلو طبعش <تصفيق> انا <واشت تصفيق> مصة الهيام ان شاء الله بكرة الحصة الجاية اللي هي بكرة دي كل المجموعة تكون دفعت نص الجرس الحصة اللي بعدها انا هقفل المجموعة على العدل اللي ممكن ناشي انا مش عاية العزة كله عشان جرد الله انا في الوزنة اللي في عمفروز عزيبه وليه شباب خلاص محطة جميعا ما تحركوا ديش حيث ان شاء الله بكرة يكون كل الناس اللي يوم اللي اللي بعده انا هقفل المجموع عليه. مش هجيب ايه حتى من مرة تانية خلاص ناشي خلاص دايه بس و هناشي الاسر ومتطقاتك انا شرحتها قبل كده على فكرة ايه الالسروميت الالسر دي عيان بص كده معايا عيان عنده اولد او بس وبس بقالها عشرين سنه اي لونج ستاندنج باثولوجي ممكن يحصل فيه هايلين ديجنيزي او بعدين لما يحصل جوه هنا يحصل ايه حجم الليكار يزيد اهو حجم الليكار يزيد أوه. لما الليكار حجمه يزيد يحصل ايه في تحصل إيه الـ Overline Epithelium؟ Elevation مين مش هيعجبه الكلام ده؟ اللي يغفط في ده يوقعه الارثر ده هي بقى اللي فوق ده هي مع Theromitae هي صح? Arthur توب دي صح التنيع اترخص قص ايه مشكلتها بقى الالتر دي خطيرة جداً. لو في اورجانزم دخل جوه اضمن ان الالتر دي هتخرب دي يقولك وانت انفيكشن اوكيرت ذا التر ولاندر كوبل فور ليه عشان الفيروس جوه محمي مين اللي حميه مين اللي حواليه فايبروس هل في مضبط اللي هتعرف تخشله الفيروس او الاورجانزم لا هل في امكلامات سيلز تخشله لا عشان كده هيشتغل براحته ولحد ما يعمل ايرفوريجن يبقى ليه هنا is common. لأن الاسكار اللي, اللي حواليه not vital. due to little vitality of the scar. يعني ايه اللذكار اللي حواليه not vitality? يعني مفيش مين عارف يدخل؟ ولا plot vessel؟ ولا ايه؟ ولا انشانها خوف بتلت. خوفي من هذه الارثة ان يحصل فيها ايه طبعا؟ البرفوريشن. اه؟ دي كومن انها البرفوريشن. one's injection of care is under go due to little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 سيمنوع اركب جرافت في عين بلايند. في عين تيقفت. اقول لك هذه العين. العين دي مش من حقها الجرافت دي. ليه؟ العين دي ما تشوفش. لو اركبت الجرافت هل ده هيصلح وهشوف؟ بعدين. ده مثلا يعني سواب مرض قاطر عنده جربه عنده احنا تانية. خلال؟ طيب ايه الحال بقى لو العيان ده عنده المشكلة دي. وعنده العين بلاين. خايف من ايه؟ ايه ده انا خاف منه؟ ايه فوريش. فوريش. اعمل ايه؟ اشيل عين. لان البرفوريشن مصيبه اورجانيز ما يخش هنا. ومن هنا على الايه؟ على الارض والاربط على البريمه عن نمو يبقى خوفي من البرفوريشن يخليني اعمل ايه يا هذه العين؟ صغار ايه يبقى لو العين فيها امل عشان لا مفيش فيها امل خوفي من البرفوريشن يخليني اعمل ايه نشرها نعملها ايه نيكولاشن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 بعد ما كانوا الصلحه هخلص البنا على فكره لو صلحته صلحته دي مش هتقعد بس باوعي اقصر سعر مش هينفع مش هينفع نيوروباراليتك اوثر او نيوتوروبيك اوثر فاكرين العيان اللي العيان ما بتحس اسمه ايه الكورنيا ايه كورنيا اناتيزيا نوت اوف برزنتيشن اوف واحد اللي ما بتحس الاحساس ده بيحمي العين لو في أي رمله دخلت ما هيحسش مش هيحس بحاجه هو ده ما هيحسش حاجه والبنات مش هيحس في اي حاجة. ده اللي قابل يحصلوا إيه ده؟ الأنصر اللي بتقفل نتيجة loss of sensation of the gory يسمعي بقى نيورو بقى أو نيورو ترونيك ألصر بتقالها loss of sensation يبقى أكيد أنهي نيرف يا جماعة أنهي نيرف الضرب الترايجون هو اللي هو بيجيب الآية؟ السنتيشن قال بقى إمتى الترايجون من النيرف يبوز تراوما اتقطع بحاجة فيه فيروس مقصوص بيبوز النيرف اللي محتاجين شرح ايه التراجيمينال نيرالجيا ده يصعب عليك؟ عنده كده as the area of distribution of the nerve بدون سبب كل الانالجيتس اللي في الدنيا البين مش هاد يروح مورفين البين مش يروح ايه of of بدون سبب مش يروح اعمل ايه في التراجيمينال اعمل حاجة اسمها <هضل> الحمد <يلا> لله مين هيروح البيت وكمان الايه سنسيشن اوف ذا يبقى لو انا عملت عملت ترانسجيمينس نيوروجيا باراديكال تريكس ممكن يحصل ايه نيوروباراديكال كرافت لان البين هيروح وكمان سنسيشن اوف ذا كاي طيب يعني البين عنده حاجه ابسولوت جلووما جلوكومات شاء الله لما ناخد هنعرف ان اخر اخر اخر الستيج في الجلوكوما طلع في الجلوكوما الجلوكومة لما توصل للآخر بتبقى العين بلايب وكمان فين فل من الجلوكومة الضغط بيعمل بين والضغط بيخلي العين بلايب ايه الحل؟ جمالات انا بيستعبطت اللي عملوها انكليش بيشيروها طبعا عن درس انا مش جايلك اشان تشل لي عناي انا جايلك اشان تبايع علي الايه؟ بين الحل الثاني قادر عيان اللي بين البين جانجي لنهو اسمعها؟ سيلة لجانجي ممكن أجيب إبرة كحول واحد هنا هنا ويحصل إيه الثلالي الجانجيون اللي ما تقولها عن ترانسيميشن أو بيس بو حظ لله مين يروح البين وكمان الإيه سنسيش أنا بذكرني يبقى لو أنا علاجت الأبسليوب بلوكومة إبرة كحول ممكن يحصل إيه هنا؟ الوين بتاع بلوكومة على الروء وكمان الإيه سنسيشن إسمه إيه لإيه لك؟ إبرة كحول وورا العين إسمها إيه؟ ريترو بانبر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 الطيب السؤال ده سهل العين بيشتكي من ايه طما اوتار بين لك صح غلط غلط طبعا مفيش اي بين ولا لكريميشن ولا مفيش الكلام ده احساس بقى ازاي لا ولا لكريميشن ولا فوتوفوميا مش العينه ما بتحسش هو عنده ايه فقط لا عنده هلاقي طب يا جماعة ايه اللي بيحصل للعيانه ان ما بتحسش وبعدين بيبتدي الابيثيليوم يقع الحتة اللي ما فيش فيها ابيثيليا يا جماعة دي بقى اللي ما فيش فيها ابيثيليا بالله دي انا مضقس <تصفيق> لاستر وبعدين اتكون لارج الستر كده قال لكم سؤال الستر دي كومونت بيرفوريت ولا نوت كومون؟ كومون جدا ليه؟ لانها سايلانت اولسر لان العيان ما بيشتكيش ما فيش بيت فالعاني سيب الالسر لحد ما ده بيرفورشن كل بيرفورشن اتكومن هير ليه البيرفورشن اتكومن لانها ايه بقى ايه مع فيه سكر, فيه في سكر في هيربس زوستا في نيرف معطوح تريتمنت اوجزائيلي هتم بيه ايه البنت اوسكول طب يا العين اللي, اللي ما علشان أحميها ما ايه دي عشان أحميها اجيب عليها كده طب اهو اخذ الغورا لا انا عايز اعمل ماكسيمم بروتكت في النص كويس حكايتي اتضحت يا جماعه ميديان ميديان السرعه غلط في النص يا حضره قبل لا حتى منين يرجع طول حضراتكم ماشي يبقى انا عايزك بيشيش من بين الاكثر ايه الخلاصه خلاصه الدرس ده كلمه الاكثر ايه طيب قله الدرس لا ألسل إصلاحان شوش من الحاجة بعدها عايزين الصور دي ولا إيه؟, إيه؟ الغرزة اللي في الجنب دي إيه؟ مينوشي. مينوشي. طب الغرزة دي في الجنب إيه؟ ناس مش من الصور يايه كده تعملوا إيه؟ أو متر لانه يمكن ان في هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن